الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم مر فمن جاءه موعدة من ربّه فانتها فانتها فله ما سلف وأمره إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ والله لا يحب كل كفار أثيم إما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذر ما بقي من الربا اتقوا الله وذر